فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وقالوا مهد تِنا بِهِ مِنْ آيَةِ الَّتِي تُسْحَرُ نَبَأَهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طوفان والجراد والقمم لاضفاديا والدم ايات مفصلات فاستكبر وكان قوم مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دعو لنا ربك بما عهد عندك لإن كشفت عنا الرجز لنا لَئِن كَشَفْتَ عَنّ الرِّدَّةِ لَنُميّنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ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 تَقُمنا مِنْهُمْ فَأَرْقَنَّهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا وَأَرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ بِكَ الْحُسْنَى وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا أَصْبَرُوا وَتَمَّنَّ يصنع فرعون وقومه ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشوا